والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللو ومروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا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 اِذَا يُؤْذَنُونَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَدَرُوا غَيَلَّقُوا فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا لَّنُطَانَا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم